يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر يقول ودعا لعلي بن أبي طالب أن يرهب الله عن الحر وبرد فكان لا يجد حر ولا برد هكذا في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وحسنه الأذاني بمعنى انه في الشتاء إلى أي بالبرد وفي الصيف إلى أي حسو الحق ودعا لعبد الله بن أباس يقال اللهم فكحوا في الدين في رواية معلم في التأويل هكذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من السنة ألا أن روايتها معلم التأويل الم ترده الصحيح الله تعالى له فكان رضي الله عنه حبر الامه ويسمى البشر وترجمه عن القران اذا كان اروع المرجع في التفسير وكذلك يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لشاب من الأنصار إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أمتوفرون فهل أم فلنتألم منهم فقال لذلك الانصاري عجبا لك يا ابن عباس أتروا الناس يحتاجون إليك وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركت قوله، وكنت أتتبع الصحابة يبلغني حديث عند أحدهم فأذهب إليه فيقول إنه نائم وسط النهار في القيلولة فأجلس عند بابه تسفر ذيه في وجهي إلى أن يستعكض لصلاة الظهر فإذا استأكله وخرجه وقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أركث إليه وآتيك فيقول لا العلم يؤتى إليه فاستمر في ذلك يتألم من الصحابة حتى حمل علما أجمع ثم إن ذلك الشاب بعد عشرين سنة رأى الناس حوله يسألونه وإجيبهم فنادم وقال أنت أفضل مني يعني أنك اتهت حتى حصلت على هذا العلم ادعالي أن مالك رضي الله عنه وقال اللهم اطل عمره وبارك في ماله وولده فبارك الله له بماله فيقول رضي الله عنه إن أولادي وأولاد أولادي يتعادون فيبلغون المئة أو المئة والعشرين وإني لذو مال يذكر أن, أن نخله يحمل في السنة مرتين هو الصحيح انه امر أمئة وثلاث سنين اي انه مات سنه ثلاث و وكان وقت الهجره عمره عشر لما جاء النبي صلى الله عليه و الى المدينه كان ابن عشر سنين فيكون ولد قبل الهجرة بأشر ثم عاش إلى سنة ثلاثم وتسعين من الهجرة نضيف إلى عشر وتكون ثلاثم مئة وثلاث ما ذكره هنا من أنه عاش مئة وعشرين لعل الصواب مئة وثلاث سنين هذا هو الصواب يقول إذا على أتبة من أبي لهب أو أتيبة لأنه أراد أن يسافر إلى الشام فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وشقق قميصه وآذاه فلما أراد أن يخرج قال اللهم سلط عليه كلب من خلابك ذهب اخر جمع ابوه ولما كانوا في الزرقاء اي قرب الشام قالوا إن هذا الوادي فيهم اصبعه فقال اني اخاف فان محمدا دعا علي ان يسلط علي كل فعند ذلك اجمعوا متاعهم واخرجتهم واصبوهم صفها وجعله بوسطها وغطاه بغطاء ونعمه حجاء الأسد كأنه مأمور وركع على تلك الأمتئة حتى أتى عليه أكلع رأسه أفتحققت جعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد توعد الله أبا لهب سيصلى نارا اتى لهب فسلط عليه مرضا يقال له العدسه مرض شديد الانتقال والعدوى ولما مات لم يقربه احد علقوه بكالهيب وجروه وجعلوه تحت جدار وهدموا جدار عليه تحقق انه مات كافرا فشقي اليه صلى الله عليه وسلم القهر كان مره يخطب هي صلاه الجمعه فدخل رجلا وقابله وقال يا رسول الله اجاهدت الانفس وجاء العيال واذاقت الحال وانقطعت السبل ارجو الله ان يغيثها يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يقول انس فنزلنا أخرجنا من السماء وما نراه في السماء كزة كف صغير فنشأت مثل الترس أي من قبل سلة الجبل المعروف في المدينة مثل الترس أي مثل المجن الذي جل على الرأس ثم إنها توسطت السماء في واستمر المطال سبتا ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا فلما كان في الجمعة الآتية الجمعة الثانية دخل رجل من ذلك الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله اتهدمت في القصور وانقطعت السبل حد الله أن يمسكها فرفع يدعي وقال اللهم حوالينا علينا ولا علينا اللهم على الآتام والضراب وبطون الأرضية ومنابس الشجر فانجابت عن المدينة وأصبحت المدينة في مثل الكوة ولم يأتي أحد من جئة إلا بشر بالخير كذلك أيضا أذكر أن أورادتي أتبوك ضمع شديدا استغاث فعند أرشاء الله سهابة وأنطرت أبعين تروية الأرض وشربوا مرأة لأقربهم وهي التي قال بها بعض المنافقين سحابه ماض هذه من المعجزات اطعم اهل الخندق وهم الف من صاء سعيد او دون سؤال وبخيمه فشبعوا وانصرفوا والطعام اكثر مما كان هذا الصحيحين عن جابر رضي الله عنه يقول في حفظ الخندق أرأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا فقلت الأصاب على هذا فقلت لمرأة ما عندكي فقالت عندي صاع عشعي فقال اضطنيه واخبزي يقول وكانت عندنا داجن يعني سخلة ف. اعجبتها وسلختها ووضعتها في الخندق فقلت يا رسول الله عندنا طعام فاتي انت وثلاثه معك او اربعه فصاح صلى الله عليه وسلم يا ابا الخندق إن جابرا قد أعد لكم سؤرا فهيا هلا بكم وكانت امراه جابر قالت, قالت ألا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فجئت فقلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الخندق قد يكون ألف وأكثر فقالت بك أو بك فقلت قد أخبرتها بما قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي امراه مأتي تخوز فقرد ما إله العجين ودعا في اير بر كبير واخذوا يخبزون او يجعلنا الحمد مع قطائله من فيقول ادعو عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم قال ادعو عشرة وما زال يدعوهم حتى شبعوا وان برمتنا لا تغط وان عجينتنا لا تخبز كرامة من الله وإجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم حكذا الصحيحين وأطعن أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة أبشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحه ذكر ذلك أبيهقي في دلائل النبوه وابن عشامه السيره البشير بن سعد والد النعمان بن بشير ابنته خالها عبد الله ابن رواحه احد شعراء الانصار الذي قاتله في غزوه مؤته في سنه زمان ثمره جاءت بها يمكن انها بك صغير ولما جاء بها عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركه فاخذوا ياكلون منها وهي تزيد لا تنقص حتى اكلوا منها اما كثره عددهم قد يبلغون الالف وامر عمر بن رضي الله عنه ان يزود أربعمائة راكب من تمر كالفصيل كالفصيل الرابر فزوده وبقي كانه لم ينقص تمره واحده هذا ايضا من بركه دعائه تمر كالفصيل الذي هو ولد الناقه الرابر اربعمائه راكب كل واحد منها جاء واخذ منه عمر بن الخطاب زادا له وكان هذا زادك في السفر إلى أن زود أربعمائة من هذا التمر كل واحد أخذ زادا وباقي التمر كما هو هذه أيضا من المعجزات صلى الله عليه وسلم وقد تكون أيضا من كرامات عمر عمر بن خطام رضي الله عنه وقد وقع هذا عظا ذكر النبوة والإخوان أن رجلا كان معه أكيس تمر الذي يسمى حصفة جاء إلى أناس في قرية وهم جاء في غاية الجوع فشق الخصفه وقال كلوا فأكلوا عددهم قد يبلغ العشرين اكلوا حتى شبعوا ولما وزنها بعدهم لم يظهر فيها نقص بركة من الله وقع ذلك ايضا في رجل جاء وافدا الى بلاد الحريق في الفرع اشترى تمرا من رجل صاحب نخل ثم جاء المساكين طلبوا من صاحب النخل أن يتصدق عليهم فانتنا يقول صاحب الجرام اذا أعطيهم أعطيهم إلى أن أعطيتهم كل منهم كثرة ولما وزنتوا لذلك التمر لم اجد أن أقصى مع أنه اعطى اكثر من عشرين مسكينا. كل واحد يطعي قصه من اكف هذا أيضا من البركات التي يجعلها الله تعالى في بعض عباده الصالحين هذه القصه رواه احمد بن المسند والطبراني ورجاله رجال الصحيح يقول واطعم في منزل أبي طلفة ثمانين رجلا من أقراص شئير جعلها أنس تحت إرطة حتى شابعوا حكلة في الصحيح أقراص جعلت على الفديدة التي يقرص عليها ثم أظمتها أم أنس وهي أم سلين وجعلتها في خرقة وجعلتها تحت إرط أنس وذهب بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت أبو طالها قال نعم قال إلى طعام قال نعم فقال لمن حوله قوموا وأخوهم سمعنون فجاء انس يتقدمهم وقال لامه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمعه فقالت الله ورسوله اعلم فلما جاء اخرج تلك الأقراص وعصرت ام سليمان عليها عكه فبها بقية ثمن ثم دعاهم عشره عشره الى ان شبعوا تلك الاقراص وهم ثمانون يسيره لقد جعلها انس عمر انس يمكن له خمس عشرة سنه اي جعلها في ارطه على قلتها ولكن ابارك الله تعالى فيها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 فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه خمسون وسطا في سبيل الله عز وجل هكذا رواه الإمام أحمد والتلميذ يحسنه الألباني المزودة هي الخرج أو الكيس الذي يعمله من الصوف أو الشعب ألا تذاب شعره بهذا الاسم ذكر أن فيها الطعام يعني من بر أو من شعير فذكر أنه أطأم الجيش منها الجيش أقد يبلغون ألفا أو نصف الألف كلهم أطأمهم من تلك المزودة التي فيها ذلك أذلك الطعام والباقي رجه أبي تلك المزودة ودعا فيه لأبي فريرة فبورك فيه فأكل منه أبو فريرة بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه ولا ينقص أكذلك مدة خلافة أبي بكر يأكل منه ولا ينقص أتذلك مدة خلافة عمر أتذلك مدة خلافة عثمان مجموع خلافتهم خمسون وعشرون سنة ثم وهبه أبو فريرة لبعض أصحابه فبقي على بركته ثم إنه خمل منه خمسون وسقا في سبيل الله كل يأتي ويحمل وشقا على البئي الوشق ستون صاعة خمسون وشقا كل وشق ستون صاعة من ذلك من تلك المزودة هذا شك أنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السحرة لا يستطيعون مثل هذا ولا الكهنة ونحوهم وإنما هذا من المعجزات التي يجريها الله تعالى على يده أو على أو علامة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك أطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سبعه خلقا ثم رفعت ولا يضرب الطعام بها اكثر حين وضعت ام حين رفعت هذا حديث اضافي الصحيحين والذي رواه انس بن مالك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب اولم عليها بشعص يقول انس ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء أهد من نسائه مثل ما أولم على زينب أولم عليها بشات ثم ذكر عن التشات من أم سليم أو الطعام الطعام يمكن أنه خبز أو نفوه في قصعة أي صحبة يمكن لو اتمع عليه أربعة لأكلون. ثم إنه كان يرسل يرسل أنس غيره يدعو فلان وفلان ومن لقي يدعوهم وتمترع الدار فيأكلون حتى يشبعوا ثم يخرجون ثم يدعو آخرين ويأكلنا من تلك القصعة ومن تلك الشات حتى يشبعوا يمكن أنه مئتان أن القوم مئة أو مئتان ومع ذلك لما وضعوها كانت الصحفة ملأة ولما رفعوها كانت على ملئها يقولون قد تكون زادت. مع كثرة من أكل منها لا يدرون أهي أكثر الآن حين وضعت أم أنها أكثر حين رفعت هذا في دعوة صلى الله عليه وسلم ورمى الجائش يوم حنين بقبرة من تراب فهزمه الله عز وجل قال بعضهم لم يبقى منا أحد أن لم تلأت عناه الترابة وفيه أزل الله عز وجل وما رميت عذ رميت ولكن الله رمى حصل هذا في غزوة بدر وكذلك في غزوة هنا في غزوة بدر لما أقبل المشرفون وعددهم كثير أخذ قبرة من حصبا الحسن الصغير جعلها لكفة ثم رنابها في جهتهم وقال شاهت الوجوه تلشى الحصيات يمكن انها 20 حصاه أو 30 حصاه ومع ذلك دخلت في أعيونهم وفي أفواههم وفي ذلك نزلت هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أخبرت تعالى بأن الله تعالى هو الذي رمى أن رميتك هذه يمكن أن لا تجد على عشرين مترا ولكن وصلت إلى مئتي متر أو ثلاث مئة متر ببركة أن الله تعالى أبلغها أي يمكن أن أعسونا حصاة أو نحوها ومع ذلك ادخلت في أفواههم ادخلت في أعينهم وفي مناخرهم وفي أفواههم فكذلك إذا حصل ذلك في غزوة هنين أبدا الغمران في سنه ثمان لما أنها وازن أجمعوا جموعهم وجاءوا أبي دوابهم وأغنامهم وأولادهم ونسائهم ورجالهم ولما تقابلوا مع المسلمين رموا المسلمين أبي سهام وهي النبل كأنها نطر لكثرتها فكأنها أثرت في المسلمين ففر كثير من المسلمين هربوا ولوا مجبرين وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه قلة من أصحابه وكان مع الذين معه العباس وكان رجلا صيتاً أمره بأن ينادي يا أصحاب السمره الذين بايعوا تحت الشجرة لأنهم بايعوا الآن لا يفروا عند ذلك لما سمع الهدى أقبل يقول أن البائت لبائت في هذه الحال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أقربة من الحصبة ورمى بها في وجوههم في وجوه المسلطين وقال شاهت الوجوه يقول بعض الصحابة فما زالوا أمرهم يكلوا ويضعر إلى ان هزموا وركبنا اكتافهم فقد من ادركناه منهم والبقيه هربوا وجاءوا بعد ذلك مسلمين رمية واحدة وخرج على مئه من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه ونزل في ذلك قول الله تعالى ان جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وذلك لان قريشا ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا ان بني هاشم سيمنعون ويقاتلوا عدونا فذكر ابو, أبو جهل في سيقه وكان ان ناخذ من كل قبيله شابا قويا ونعطيه في سيفا ثقيلا ونامرهم ان ياتوا اليه ويضربوه ضربه واحده حتى يموت واذا قتلوه تفرق دمه بالقبائل ولا اظن بني هاشم يقدرون على ان يقاتلوا قبائل قريش فيرضون بالعقل يعني بالديار فذكروا لذلك ذلك وجمعوا جمعا من الشباب واعطوهم سيوفا وجلسوا عند الباب ينتظرون أن يخرج اليهم يقوموا. ويضربوه ضربه رجل واحد فاغشاهم الله خرج عليهم كانهم لياس واخذ ترابا من الارض وجعل يلقيه على رؤوسهم ويقرا هذه الايه وجعلنا من بين ايديهم سدا وخليهم سدا فاغشينهم ذهب وتركهم أعناهم الله عن أن يغسروه أن يغسروه أو أن يحسوه به. فعند ذلك رجع خرج خرج إليهم اهل الدار أين محمد قالوا أنا شعركم به إنه قد خرج وإنه قد نثر على رؤوسكم ترابا فنظروا في رؤوسهم وإذا عليها الترى هذه ايضا معجزه أن الله تعالى صرفهم عنه وأنه أعماهم فلن يبصروه وقد وكع ذلك أيضا لبعض الصالحين يذكر أن الحجاج من يوسف أراد أن يقتل الذين خرجوا مع ابن الأشعف قتل منهم خلقا وكان من جملة الذين خرجوا الحسن البصري الآلم المشهور ثم إنه أرسل إليه قال تنيب دخلوا بيته أربع مرات وهو في البيت ينظرون في ذراية البيت وفي أقص الفجر ولم يروا أداء الله تعالى أن يصرفهم عنه هذه أعظة كرامة ما حصلت لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إن كرامات الأولياء تعتبر معجزات معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لانها ما حصلت الا باتباع هذا النبي الكريم ومن ذلك قصة ابو ادريس الخولاني من الصحابه الاخيار لما كان في صنعاء استولى على صنعاء الاسود العنسي فاستحضر وقال اتشهد اني رسول الله قال لا اسمع أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم فعند ذلك أوكد نارا نارا عظيمة وأمرهم أن يُلقوه فيها فألقوه بياده النار فصارت عليه بردا وسلاما ولم يسلط عليه وفد بعد ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخلافه عمر فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني من امه محمد من فعل به كما فعل بابراهيم يعودون هذه ايضا معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم لانها ما حصلت إلا لأتباعه الذي نصدقه وعمل بسنته وشريعته. كذلك قصة سراقة ابن مالك بن جعش اعتبعه يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فسأخذ يد فرسعه في الأرض فناداه بالامان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله هكذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما وذلك لان المشركين من اهل مكه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان من جاءنا بمحمد فان له مائه من الابل او من جاءنا بابي بكر فان له مائه من الابل ومن جاءنا بهما فان لهما مائه من الابل انتشر ذلك ووصل الخبر الى سراقه وهو السيد بني مدلج ثم اجعلوا ينظرون وجعل كل من في الطريق يبعث من ينظر فمروا على خيام استراكته ومن حوله فجاء رجل وقال اني رايت راكبين عبر من هذا الطريق وما اظن وما الا محمد وصاحبه الذي أ اعطت قريشا لمن جاء به من الابل سراقه خاف ان يسبقه احد اليهما فقال ليس كذلك انما هما فلان او فلان خرجا لحاجتهما ولكن عرف بانهما ا محمد وابو بكر فدخل في بيته وأخذ رمحة وخرج ثم ركب فرسه وأسرع السير في أثرهما ولما أقبل إليهما أتال ابو بكر رضي الله عنه أقد أدركنا الطلب فدعا عليه فلما دعا عليه ساخت قوائم فرسة إلى المفاصل فقوائم الرجلين وقوائم اليدين في الأرض أرض صلبة لست أنينة ولكن أثر الدعوة فلما ساخت علم أنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن فرسه وقال لكم الأمان ادعو لي أن يخرج الله فرسه ولكم الامان فجأ له النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الفرس وخرجت ثم راكب فرسه ورجع وقال قد كفيتم هذا الطريق كل من وافاه يطلب محمدا رده وقال قد كفيتم هذا الطريق عكذا دعوة صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل السراقه أسلم بعد ذلك وكان قبل أن يسلم أمشهوراً في قومه وهو الذي اتشبه به إبليس في غزوة بدر قال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم فلما ترى أتبئتان نفس على أتبئة وقال إني أرى ما لا ترون فلما رأى الملائفة ورأى كثرتهم أنك على عقبه وقد كان يقول إني جار لكم يعتقدون أنه سراقة فلما تراجع قالوا له ما لك يا سراقة يظنون أنه سراقة وإنما هو شيطان ما يدل على أن سراقة هذا كان اذا شهرت الملابس ومع ذلك ان تغني عنه قوته وشجاعته فساخر فرسه بهذه الأرض الصلبه هذه من المعجزاته المعجزات هو كثيرة كثيره ذكرنا ان البيهقي أكتب يا كتابا واسعاً اسمه الدلاء إلى النبوة وكذلك أبو نعيم الأصفهاني صاحب الهليا أذكر ايضا كتابا مطلوعاً اسمه الدلاء إلى النبوة وكتب يا له المتأخرين أبو المعصر الأسرين شيخ في جدة اسمه السيد بن شنخر له ايضا كتب منها كتاب في دلائل النبوه يقع لنحو مجلدات الذين توسعوا يذكرون الغزوات وانها معجزات يقولون من ذلك في غزوة احد يقول بعض الصحابه رايت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يقاتلان أن يمينه وشماله اشد القتال ما رايتهما قبل ذلك ولا بعده فقالوا الا شك أن هذان ملكين انهما من الملائكه هذين من الملائكة الذين عيدهم الله وحمى بهما رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك عظى لما جاء الأحزاب عزوة الأحزاب وحاصلوا المدينة إذ جاءوا كمفوقكم من أسفل منكم وإذ جاءت وبلغت القلوب الهناجر وتظنون بالله الظنون أكام المنافقون يقولون ما وعذنا الله ورسوله إلا غرورا يعدنا محمد أننا سنفتح خزائن كسرون من الآن لا نقدر أن نخرج لكضاء الحاجة فعند ذلك ادعى الله تعالى في ليلة شديدة البرد البرب فأرسل الله عليهم ريح ريح شديدة ويمكن أيضاً أنه أرسل عليهم ملائكة قال الله تعالى ارسلنا عليهم ريحا وأذنوا لم تروها يعني ملائكة تلك الريح تسلطت عليهم فكانت تاقلع الخيام وتمزقها وتطفئ الكدور النار وتقلب الكدور التي في الطعام بما فيها فلم يقرر لهم قرار ثم إنهم رحلوا ورجعوا من حيث عجاؤوا لا شك أن هذا عظى من أكبر المعجزات وكذلك غير ذلك كثير لما غزا تبوك أرسل إلى أكايدر يقال له أكايدر دومة في دومة الجندر المعروف في ذهائي وقال إنكما ستجدانه يقنص الصيد فأتي أن يبهي يقولون إنه لم يأتي الصيد إلا تلك الليلة جاءت الوعول وجعلت تحك الجدار بقرونها فلم يصبر ان خرج من حصنه ولما خرج اقابضه الرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به فاعادوا رحمتنا دمه وفرض عليه جزيه اخبر بانكم ستجدونه يكنس صيدا مع كلة الصيد في ذلك النتاء ولكن حقق الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعوته بالاستسقاء مرارا لما أنهم مرة قحطوا وعدهم أن يخرج بهم بالاستسقى فخرج إلى البقية واستسقى اشتستع بهم ثم رجع نشأت تهابة في تلك الساعة وانطرت قبل ان يصلوا الى بيوتهم يقول فلما ارأوا المطر اسرعوا الى الكن و الى البيوت فقال صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله حيث أجاب دعوته بحينه والوقائي والمجزات كثيره من جسدها والله أعلم. الشيخ الله هذا الأخ محمد من الإمارات يقول هل مرض البرص له علاقة بالرياء قد يكون له أسباب والله اعلم قد أذكر الله تعالى أن أن عيسى يبرئ الأكمة والأبرص الله علَم بأي سبب وأي علاقة هذه الأختامه الله تقول أرجو من الشيخ حفظه الله يدعو لي بتفريج الهم تنفيذ الكرب أيا زقني الزوج الصالح عاجل غير عاجل أرجو توصيل هذا الطلب للشيخ ألا عليها أن تدعو الله بالشفاء لها ويدعو كل مسلم لها ولغيرها من فتيات المسلمين أن يرزقهن الله تعالى أزواج صالحين وحياة سعيدة إن الله هذا الأخ من فلسطين يقول فضية الشيخ كيف يعالج ضعف الهمة ضعف الهمة السبب هو الاهتمام أو سببه الكسل يعالج هذا الضار بأن يحرص المسلم على أن يكون من أهل الهمة العالية وأن يطرد الكسل والتثاكل عن نفسه ليكون بذلك نشيطاً قوياً خلق عبد الرحيم يقوم حكم الصلاة خلف المصفل لإزارة ورد أبيوهليس وذكره النوويه رياض الصالحين في سناني أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا وأمره إن يرجع الله مرارا فسئل لماذا تأمره وقال إنه مسبل وإن الله لا يقبل صلاة مسبل الحديثة يظهر أن إصناده لبعش به ولكن كان بعضهم أن فيه يسيبهم كفاء على كل حال أكد يقال إنها لا ترسأ أو إنها ناقصة لأن الله ورسوله لا ينفيه لمسنس من شرعي إلا بعض براجباته أحسى اسم الأخ يقول إذا تعارض درس وصلاة على ميز فماذا أقدم تقدم الصلاه على الميز لأنها ترسوك الدرس يمكن أن يدرك آخرة أو السبطة هنا هذا. يقول ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة هل هذه من معجزاته وفتل له بسبب ذلك قال بعضهم إن صورهم تنطبع له في الحائط الذي قدامه حتى يراهم وقال بعضهم إن له عيناني الذي مؤخر رأسه ولم يثبت ذلك ولعل ذلك خاص بما إذا كان في الصلاة إما أنه يرى أضلتهم أو نحو ذلك ولم يذكر أنه كان يراهم دائما انه يرى من خلفه كما يرى من قدامه أحصاد يقول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى في قوله مزق الله ملكه هل هذا خاص به أم أنها تشمل الترص وكذلك الرافرة يظهر أنها خاصة من ذلك الإنسان الذي نزدت كتاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل من يتيه به حياً أو ميتاً أحسن الله يكم أثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعلى رحيم الله تعالى فصل في سيرة العشرة ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب عمر بن, بن سعد بن كين ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب السيمي القرشي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب وأمه أم الخير سلمة بنت صخر بن عامر بن سعد بن سعد بن, بن كين بن مرة عاش ثلاث وستين سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة سنتين ونصفات وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال وقيل سنتين وقيل عشرين شهرا وله من الولد عبد الله أسلم قديما وله صحبة وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وهما في الغار أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلفة أبيه وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن عوان هادرة إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة وامها قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي لم تسلم وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع من المشركين وأسلم بعد ذلك وامها أم رومان ابن عامر بن عوينر ابن عبد شمس ابن عثار بن أذينة ابن سبيع ابن جهمن ابن الحارث ابن غن ابن مالك ابن كنانة أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وابو عتيح محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعرف الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أولاد بعض ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بنصر وقبره بها وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية وأم كلثوم بنت أبي بكر ولد بعد وفاه أبي بكر رضي الله عنه وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري تزوجها طلحة بن عبيد الله وله, ثلاث وله ثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة بثلاث ليال بقين منه سنة ثلاث عشرة أبو حص عمر بن الخطاب ابن نوفيل بن عبد العز بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي فأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل شام بن المغيرة، ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أسلم بمكه وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله.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 أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح وزيد الأكبر ابن عمر ورقيه أمها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جروة الخزاعية وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر أمه أم ولد يقال لها لهية وعبد الرحمن الاصغر ابن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيها وعياض بن عمر أمه عاطكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله الأصغر ابن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف وفاطمة بنت عمر امها أم حكيم بنت الحارث بن هشام وام الوليد بنت عمر وفيها نظر وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر ولي الخلافة عشر سنين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 نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اختار المؤلف رحمه الله أن يترجم تراجم مختصرة إلى الأشرة المبشرين بالجنة معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل الصحبه وكلهم يرجى لهم الخير ولهم جميعا فضل فضلهم الله تعالى وترضى عنهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يدخل في ذلك المهاجرون من مكة ومن غيرها إلى المدينة والأنصار الذين بالمدينة والذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين اسلموا بعد ذلك واتبعوهم بإفسار كل هؤلاء داخلون في هذا الترضي رضي الله عنهم وكذلك قول الله تعالى للفقراء المهاجرين هؤلاء الذين هاجروا من مكة والذين تبعوا أجروا الإيمان من قبلهم أهل المدينة والذين جاءوا من بعدهم الذين أسلموا بعدهم كلهم يرجع لهم الخير وكلهم من الصحابة وكلهم قد تعز فضل الصحابة والصحابة كثير أقد يبلغون ألف ألف الذين مثلا حضروا معه حجة الوجاع قيل إنهم ثمانون ألف وقيل مئة وأربعون ألف والذين توافدوا في سنة الأخوة ألا أستعددهم إلا الله وكلهم إلى ما أسلموا حازوا فضل الصحبة فالصحابه نمضوا النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على الايمان ولو قدر انه ارتد ثم رجع كلهم اهل صحبة ولكن لا شك ان بعضهم أفضل من بعض فافضلهم الذين هاجروا الحجرة هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة، ثم بعدهم المهاجرون من مكة إلى المدينة، ثم بعدهم الأنصاب، ثم بعدهم الذين أسلموا أبعد في فلسطين، ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة. ثم الذين ثبتت لهم الرؤيا، ولكن الأشرة نشهد لهم الجنة أفضل من غيرهم قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بالجنة لجماعة إجمالا وتفصيلا فثبت أنه قال أرجو ألا يدخل النار أهد باعة تهت الشجرة الذين باعة تهت الشجرة ألف وأربعمائة وزيادة قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوا تهت الشجرة أخبر بأنه رضي عنهم وإذا كان قد رضي عنهم فلا يمكن أن يسخط عليهم أبعد هذا الرضا فالله تعالى صرح بأنه قد رضي عنهم كذلك أثبت أنه قال في ثابت بن قيس انه من اهل الجنه ان صار يمكن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وقال في فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال في إكشش ابن محسن أنت منهم أي من الذين يدخلون الجنة بغير غير حساب. وقال الله أبي الذين أقتلو شهداء في بدر أو في أهل ولا تسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فأخبر بأنهم عند ربهم وأنهم يرزقون أدلل ألا أنهم من أهل الجنة فتكون البشارة بأهل الجنة لآدد كبير يرجى عظا أن الصحابة كلهم يكونون كذلك ولهذا ألمنا أن بعض الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فظهر على بعضهم السجن قالوا يا رسول الله والله لا نستطيع تحمل الأستمر عنك إذا رجعنا إلى أهلنا وجلسنا قليلا دفعنا الشوق حتى نأتي إليك ونستأنس بك وانا تذكرنا اننا اذا دخلنا الجنه رفعت انت بعلميين مع النبيين ولم نهر برؤيتك فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اي ما احسن رفقتهم اخبر بانهم معهم حتى ولو كانوا في اعلى ان الاعلين ينزلون ويسلمون على من تحتهم أهلية كره قال بعضهم أمن النبيين أتى محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين أتى أبي بكر والشهداء أتى عثمان وعلي والصالحين أبقية الصحابه ولما كان لهم هذه المزيه اهتم العلماء أبل ذكر فضائلهم وكان من أسباب اهتمامهم ان هناك من الفلية أبل وسبهم وهم الرافضة الذين يسمون أنفسهم أشيئة أهل البيت يقول الإمام أحمد ما أرى أن تبتلوا ابي سب الصحابه الا يجري الله لهم حسنات اي تستمر الحسنات لهم بعد موتهم ولما اشتهر هؤلاء الذين يلعنون الصحابه اهتم العلماء بذكر فضائلهم كتب الامام احمد كتاب في فضائل الصحابه ابدعه بالفضائل العشره جعل البخاري صحيحه كتاب الفضائل ابدا بالفضائل العشره امرت بهم المسلم كتاب كتابه فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم وبدا بالفضائل العشره او الخلفاء الاربعه على ترتيبهم وهكذا الدارمي في مقدمه سننا وهكذا ابن ماجه في مقدمه سننا وكثير من الصحابه لهم فضائل كثيره جمعها العلماء في فضائل الصحابه ولان يعمل على ذلك الرد على هؤلاء الذين يعلنونهم ويكفرونهم هكذا الاسره مبشرون بالجنة في ذلك الحديث رواه سعيد ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنة وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطان في الجنه والزبير في الجنه عبد الرحمن بن عوف في الجنه والسعد بن ابي وقاص في الجنه والسعيد بن زيد في الجنه وابو عبيده بن جراح في الجنه هذا الحديث رواه الامام احمد ورواه أهل السنن ابو داود التلمذي وغيرهم فلما كان كذلك كان المسلمون يشهدون لهم الجنة نشهدون لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبي الجنة ويقدمون من قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الراشدون فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم الاربعه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هؤلاء الخلفاء الراشدون أي انه من أهل الرشد كذلك أبي حديث بن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره أي يكرهم على أن هؤلاء هذا ترتيبهم أن ابا بكر له الفضل ثم يليه بالفضل عمر ثم يليه بالفضل عثمان هكذا وتواتر عن علي رضي الله عنه قال إنه روي عنه من ثمانين وجها أنه قال أفضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر هذا الشبه المتواتر وكذلك ايضا ساله ابنه محمد الذي قال له ابن الحنفيه قال يا أبتي من افضل الناس أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر يا بني قال ثم من قال عمر يقول ثم خشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت يا أبي فقال ما أبوك إلا واحد من أفراد المسلمين التواضعا منه وإلا فإن له الفضل الخلفاء سماهم خلفاء لأنهم خلفوه بالولاية وأفضلهم أبو بكر ثم يليه عمر وكان بمنزله الوزيرين من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر عنهما دائما ولما عدوا معه معه بحجرته قال أليم رضي الله عنه لقد كنت أعرف أنهما سيرافقانه لأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول أخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر دائما يكونان معه في حياته فجمعهم الله تعالى معه أباد مماته وذلك من خصائصهما وكذلك أيضا أشار إلى خلافتهما بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أخبر بأنهما من بعده وأنهما قدوة لمن يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك إشارة إلى فضلهم ها هذه السنة يترضون عن الصحابة ويخصون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بزيادة فضل وبزيادة ترضي لانهم الخلفاء الراشد وأما أعداءهم أفلا إبرة عليهم. الأول من الخلفاء ابو بكر ويسمى الصديق لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليلا واكبر الناس عند ذلك كذبوه وقالوا كذب نحن نشد الرهل نفس المطري شهرا إلى الشام ذاهبين وشهرا راجعين وأنت ذهبت ورجعت في ثم إن فالهم جاء إلى أبي بكر وكان إن صاحبك يزعم أنه اسري به ليلا إلى المسجد الأقصى فكان قد صدق لا تصدقه بهذا بالمسافه فقال اني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء الذي ياتي ياتي الخبر في لحظات من السماء اليه فنزل في ذلك قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر فسمناه بعد ذلك الصديق لقوة تصديقه ولقوة صدقه فإنهما تعمد الكذب الصديقون رتبتهم رفيعة ولذلك جعلهم لهم بعد النبيين وكذلك أيضا ذكرهم في كوله تعالى في سورة الهديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لأنهم آمنوا إيمانا كاملا واطنألوا إلى الإيمان وصدقوا الرسل وقبلوا مع جعوبة. أولئك هم الصديقون والشهداء إذا كده التفديق اسمه عبد الله وسمي أيضا أتيق تفاؤل بأن الله اعتقه من النار أبوه كنيته أبو قحابا واسمه عثمان أبوه كان كافرا أبقي على دينه إلى أن فتهت مكة إلى أن فتهت أسلم مع من أسلم وجاء أجي أبهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه أبيض أكثغانة وأمر نساءه أن يغيره أبي غير السواد عاش أبو الطحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سال من الذي تولى بعده يقال ابنك ثم عاش ايضا بعد موت ابي بكر اي طال عمره اسمه عثمان بن آمر, امر بن عمرو بن شعب بن سعد بن تيم بن مره يقال له يا يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مره النبي صلى الله عليه وسلم من برية كلاب ابن مره ابن شعب بن عيد الغالب التئميك هذا نسبه يلتقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مره ابن شعب أمه تقاعد قال لها أم الخير التفاعل عند الخير اسمها سلنا ابن تصحر بن آمر ابن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة تجتمع مآبئه في تيم عمره عاش ثلاثة وستين سنة وهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول الأمة اسلاما هذا هو الصحيح وسبب إسلامه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاده ورأى الغمامة تضل ورأى أيضا ألامات البشرى وألامات النبوه، فعرف أنه سيكون له شأن ظلم ولما نزل عليه الوحي بادر وصدقه واسلم معه فهو اول من اسلم يقول ابو الخطاب عقيدته قالوا من بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حاميه بيوم العريس ومن له في الغار اسعد يا له من مسعدي يعني أبا بكر الموحد قبل كل موحد ثم كيلة إن أول من أسلم خديجة وقيل أول من أسلم زيد ابن خارسة وقيل أول من أسلم علي او بلال وجمع بينهم العلماء الضربانيون العاملون فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من الصبيان علي وأول من أسلم من الموالي زيد وأول من أسلم من العبيد بلال وهذا متفق عليه ولا يرتد بخلاف الرافضه فهو اول من اسلم وهو خير الصحابه ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم مده خلافته استخلف سنتين ونصفا وقيل سنتين واربعه اشهر إلا عشر ليال وقيل سنتين فقط وكيلة عشرين شهرا والأفضل الأشهر انها سنتان ونصف أو تنقص كليلا فالله رضي الله عنه كثيرة ولو لم يكن الا صحبته النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجره وذلك يعني لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره قال ابو بكر ان عندنا نابحان يعني عناقتان أعدتهما الى هذا السفر وساعطيك اهداهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابث وكان وكانك أبكى هاتين الناضحين وكان يعلفهم من الخبط ولما عزم على الهجرة امره الله تعالى أن يذهب ويخفي نفسه لأن الكفار يطلبونهما فذهبا إلى الغار غار ثور المنفردين فكان يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ثم يمشي وراءه لماذا فقال إذا ذكرت الرصد مشيت قدامك حتى يكون فيك ولا فيك وإذا ذكرت الطلب مشيت خلفك حتى اهبيك صعد إلى الجبل وهو جبل رفيع وفي رأسه غار اختفي في ذلك الغار أكيلا إنه لما دخلاه كان في مقدمته شجرتين صغيرتين أمر الله حمامة فباغت في تلك الشجرة أمر الله الأنكبوت فنسجت بيتها على ظاهر الشجرة إلى رأس الغاب أليكن ذلك أسبباً في سيكون المشركون شاعروا بأنه هرب وجاءوا في طلبه إلى أن وقفوا على الغاب ولما وقفوا يعرفوا أنه ليس فيه كيف يكون هي وقد نسجت عليه الأنكبوت وكيف يكون هي وقد جاءت هذه الهمامة وبار في هذه الشجره يقول ابو بكر رايت اقدامهم لو نظر احدهم بموضع قدميه لرانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا وليس معناه انه حزن معناه ان في الخوف أي لا يكون هناك خوف ولا يكون هناك حجل فإن الله تعالى معنا وقال ما ظنك بثنين الله ثالثهما. عمر مكتها في الغار أكان عبد الله بن أبي بكر يأتي إما كل ليلة أبي الأخبار التي تهجد في مكة أكان هناك غنم لأبي بكر أبي كل ليلة يهلب لهما لبنا ويسكيهما من ذلك اللبن ويكتفيان به طعاما وبعد ثلاث وبعدما هدأت الحركات أتانا قد آطيا أناقتئهما رجلا يقال له عامل بن فهيرة فجاء بهما بعد ثلاث وركبا إلى الناقتين وصار معهما يدلهم الطريق وكان هاديا خبيثا وهكذا سار مهاجرين إلى أن وصل المدينه أعلمنا علم أهل الندينة ورأوه استفسروا واستقبلوه وهم يقولون أطلع البدر علينا أمن ايات الوداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أباد ذلك استقر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الندينة بعد شهر او نحوه اصابته حمى المدينه لانه كان في اوضه ولما اصابته الحمى كان إذا اشتدت به الالام يقول كل امرئ مصبه في أهله والموت أدنى من اشراك رعي نعله يعني أنه مستعد للموت كان يتعاطى التجارة في المدينة بمعنى أنه له مسجار يتجر به ويحصل على مال ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى أهله وكان ينفق ايضا على ابن أخته أو أهدي أساربه الذي هو مسطح ابن رشادة، ولما حصلت إحدى الافت كان مسطح من من دخل في الافت، فأراد أن يقطع النفقة عنه. فنزل فيه قول الله تعالى: ولا يسألون الفضل منكم الساعة. أن يؤتوا أولي القربة هو صفاه بأنه من أولي الفضل الذين فضلهم الله وأنه من آل السعه الذين وسع الله عليهم ألا تحبون ان يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلا والله أحب أن يغفر الله لي فكان دائما ينافس غيره سالهم النبي صلى الله عليه وسلم مره من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا اقال من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا اقال من تصدق منكم اليوم بصدقه قال ابو بكر انا ..من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وهذه بشارة أيضا كان يسابق عمر أو عمر كان يسابقه يقول عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بصدقة ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر ان كنت سابقا له يوما من الدهر فجئت بنصف مالك وجاء ابو الرسول بجميع ماله فقال ما تركت لاهلك قال أتركت لهم الله ورسوله قال عمر اذا جرم لا أسابقه ابدا يعني لا اسابقه لانه دائما سابق الى خيرات فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الجنه قال من كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه من كان من باب الصيام دعي من باب الريان من كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه امن كان من الاعمال الخيريه دعي من بابها فقال ابو بكر ما على من دعي من احد تلك الابواب من دونه او من ضروره فهل احد منها كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم انك تدعى من هذا الباب هذا وهذا وهذا فيه وهذا. وهذا بشرى له ايضا كذلك لما انه صلى الله عليه وسلم أجكر من هذه الجنه قال ان اهل الجنه أكن أتتراون الكوكب، الديري، الغابر، في الأفق، إلى تراون ما بينهم، فقال أبو بكر: لا ينال ذلك إلا الأنبياء قال أبلا وأرض أن تكون منهم، أن تكون من الذين يرفعون هذا الرفع، ولما ان بعض الصحابة. حصل منه أنه أتلاح ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذو أبا بكر فإن الناس قالوا خذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني أبو ماله أثبت عرض أنه قال ما نفعني مال أحدا كما نفعني مال أبي بكر فهكذا كان فضله ذكر ابن كثير أنه قد أفرد كتاباً في ثلاثة مجلدات في فضل أبي بكر وأمر وأورد في التاريخ ملخصاً في ترجمتهما أما خلافته فإنها خلافة حق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرر قال مروء ابا بكر فليصلب الناس فراجعه بعض النساء فقال مروء أبا بكر فليصلب الناس فان كنا صواهب يوسف فصلى بهم ابو بكر تلك الايام سته ايام او سبعه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولما توفي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة وزملوا واحدا منهم هو سعد بن عبادة ليكون أميرا عليهم فاستمع بهم أمر وخاف أنهم ينفردوا ويشدوا فذهب هو وأبو عبيدة وابو بكر وقنعوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر في قريش وان العرب لا تدين الا لقريش وتكلم ابو بكر وذكر فضلكم ايها الانصار ثم ذكر فضل المهاجرين ثم قال فاختاروا احد هذين الرجلين عمر او ابا عبيده يقول عمر فما كرهت من كلامه إلا هذا لأن أفعل كل شيء لا إلا ما يبعدني عن الله أحب إلي من أن أتأمر على قوم وفيهم أبو بكر فقلت أبل أنت يقول لهم قمت وقلت ابسط يدك فبسطت أباعت وبايعه ابو عبيده ثم جاء المهاجرون ثم جاء الانصار ثم بايعون وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا الا انه استخلف ولما ايضا اشار الى خلافته كما في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أشار إلى أنهما من بعده وجاءت امرأة أتسأله حاجة فقال ارجعي بعد فقالت أرأيت إن رجعت ولم أجدت كأنها تعني الموت فقال ائتي ابا بكر احد من ذلك إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده وأمر أن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر لا يبقى إن خوخة من المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر إشارة إلى أنه يسير للخلافة من بعده وإشارة ذلك اعلمنا خطر صلى الله عليه وسلم باخر حياته وقال ان عبدا خيره الله بين ان يعطيه من زهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فاخطنا ابو بكر وبكر وقال نهديك باموالنا واولادنا وانفسنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أفطنهم الذي فاطنا لهذا الأمر الذي أبيه هذا قال بعد ذلك لو كنت متخذة من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر وهذا أيضا إشارة إلى خلافته والحاصل أنه الضائله رضي الله عنه الضائل الكثيره تكلم بعد ذلك على أولاده أولهم عبد الله أسلم قديما وله صحبه فكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبي ذكرهما في الغب يقول اصابه سهم يوم الطائف وامعه ابي خلافه ابيه يعني حضر غزوه الطائف على ابي سنه زمان واصابه ذلك السهم وكانه تاثر به وعاش الى السنه الاحدى عشره فامعه ابي خلافه ابيه هو الذي كان يتقيهما بالأخضار وهما في الغر بناته